ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فوصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الثاني والعشرين عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم راوي الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري وكنيته أبو عبد الله وخيلة انه يكنى بابي عبد الرحمن وقيل يكنى بابي محمد ولكن الناوي رحمه الله كما ترون عندكم اختار كنيته ابا عبد الله وجابر جابر رضي الله عنه وابوه وامه صحابه فابوه هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري والده أحد النقباء الاثني عشر الذين شهدوا العقبة الثانية مع السبعين وشهد بضرا وأحدا وقتل فيها شهيدا رضي الله عنه فأبوه صحابي وشهيد ومعلوم أن من مناقبه رضي الله عنه أنه كلم الله كفاحاً من غير ترجمان. وعن عن عند البخاري ومسلم عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه يعني تعجب يعني كيف تبكين عليه ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع والده كان محبا لله جل وعلا حبا شديدا فكما في احد أنه خلع ثوبه وتحنط بحنوطه ولبس أكفانه وكسر غمد سيفه ونظر إلى السماء وقال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم إني أحبك فلا تردني عن بابك ذلك اليوم فقتل رضي الله عنه شهيدا وكتب هذه المحبة لا أقول بمداد من الحبر ولكن كتبها في صحيفة الشهداء بدمه رضي الله عنه من مناقب جابر رضي الله عنه أيضا أنه شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين وكان أصغرهم سنا وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكان جابر رضي الله عنه له تسعة من الأخوات وخلفه أيضا يوم أحد ثم شاهد جابر بعد ذلك المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي رضي الله عنه بعد أن عاش أربعا وتسعين سنة بالمدينة وقيل إنه آخر, آخر من مات من الصحابة في المدينة سنة ثمان وسبعين من الهجرة وصل عليه أبان بن عثمان وهو يومئذ أمير المدينة وأنتم تلاحظون أنه شهد المشاهدة كلها ومات رضي الله عنه بعد هذه السن لأن, لأن الآجال مكتوبة والأنفاس معدودة ولا يستأخر أحد عن أجله ولا يستقدم أحد عن عمره فلا يجب أحد إنما هذا يدلنا على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا وأنه مكتوب فنعوذ بالله من العجز ونعوذ به من الجبن ونعوذ به من الكسل يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال أن رجلا ولم يذكره باسمه وفي حقيقة الأمر أن اسمه لن يعني يفرق شيئا من جهة الإيمان والعمل ولذلك كانوا أحيانا لا يذكرون هذا الاسم ولكن بعض أهل العلم يعني كان يبحث في الطرق طرق الحديث حتى يعرف من هو هذا الرجل فابن دقيق العيد رضي الله عنه ورحمة ذكر أن هذا الرجل اسمه النعمان ابن قوقل فسماه لنا بهذا الاسم ولذلك يعني الصحيح أننا نقصد إلى الفائدة نقصد إلى ما يجب أن نعمله بعدما نسمع هذا الحديث ونتدبره ونفهمه أما أين كان هذا الحديث متى وقع في أي سنة من هذا الشخص كل هذا إذا كان سيفيدنا علما وعملا وإيمانا فهذا لا شك أننا نبحث عنه أما إذا كان لا يفيد فنحن نتعلم بالسكوت كما أننا نتعلم بالنطق كما مر معنا في مسألة الأغلطات والمبهمات أننا لا نبحث عنها كاسم كلب صاحب أصحاب الكهف أو ما نوعه أو كذا فهذه الأمور لا يعني نستفيد منها شيئا كثيرا قوله أرأيت؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت أرأيت بمعنى أخبرني بمعنى أخبرني ورأى هنا يسميها أهل العلم برأى العلمية الخبرية وهذه تختلف عن رأى البصرية فرأى البصرية تكون في المحسوسات تقول رأيت القمراء رأيت القمر وأما راء العلمية التي هي من أخوات ظن فإنها رأي العلمية وهي تنصب مفعولين يقول أرأيت يعني أخبرني أرأيت إذا صليت المكتوبات والمكتوبات هن خمس صلوات كتبنا أي فرضنا على الإنسان في اليوم والليلة هذه هي المكتوبات التي في اليوم والليلة وهناك مكتوبات أخرى ولكنها مكتوبة بسبب إذاً الصلوات منها ما كتب علينا في اليوم والليلة وهي خمس صلوات كما في قول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني مكتوبة عليهم ومفروضة وموقوتا يعني حدد لها وقت وقت دخول ووقت انتهاء فالصلوات المكتوبات أرأيت إذا صليت المكتوبات قصد بها الصلوات إما أنها الخمس التي في اليوم والليلة وإما أنها التي كتبت أو فرضت لسبب تقتضيه مثال الصلوات التي فرضت لسبب تقتضيه صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة فرض ولكن على الكفاية. متى تجب هذه الصلاة أو متى تكون فرضاً بسبب بسبب وجود الجنازة؟ فإذا كان ليس هناك جنازة، يبا هنا فرض علينا أن نصلي على الجنازة؟ لا. يبا هذه فرض يسمى العلماء بفرض بفرض الكفاية. كذلك أيضاً صلاة الكسوف والخسوف هذه تكون أيضا بسبب سببها أن الشمس قد كسفت أو أن القمر قد خسف فهنا نصلي هذه الصلاة التي هي واجبة ولكن بسبب واجبة في جنازة على الكفاية وبالله العلم يقول أن صلاة الخسوف والكسوف أيضا على الكفاية أو أنها واجبة على الأعيان بشرط أن تكون واجبة على الأعيان إذا وجد سببها فإذا خرج السبب زال الوجوب كذلك أيضا صلاة العيدين على من يقول أنها فرض على الأعيان كابن ثيمية رحمه الله تعالى فهذه أيضا بسبب وليست في اليوم والليلة إذا خمس صلوات افترضهن الله عليك في اليوم والليلة هذه خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا لا يمنع أن يكون غيرها مفروض أيضا ولكن بسبب ليس في اليوم والليلة وأيضا صلاة طحية المسجد عند على قول عند بعض أهل العلم أنها واجبة واستدل بأن يصلي كان يخطب على المنبر فدخل الصحابي سليك فقال أصليت قال لا قال قم فصل وتجوز فيهما مع أن سماع الخضبة واجب ولكنه أمر بصلات تحية المسجد ونهى عن الجلوس حتى يصلي الإنسان وإن كان جماهير أهل العلم على أنها يعني مستحبة ومندوبة إبقى قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان ورمضان هو الشهر المعروف وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن نقول لرمضان رمضان دون أن نذكر شهر فإن بعض أهل, أهل العلم قالوا لا يجوز أن نقول رمضان بغير الشهر قالوا أولا لدلالة القرآن على ذلك فإن الله جل وعلا لما ذكر قال شهر رمضان وبعضهم يقول لا نقول أيضا إلا شهر لأن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا ولكن هذا الحديث الذي ذكروا حديث موضوع لا يصح عند أهل العلم وعلى ذلك يجوز لنا أن نقول رمضان ونبي في أكثر من حديث يقول لا تقدم رمضان من صام رمضان إلى غير ذلك فيجوز أن نقول يجوز أن نقول ذلك وهذا ترجيح البخاري رحمه الله تعالى يقول وصمت رمضان وطبعا يعني وصمت رمضان ما الدليل على أنه يجوز أن يقل رمضان بلا شهر أن النبي أقره قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان لو أن هذا لا يجوز لقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل شهر رمضان فلما أقره على قوله دل ذلك على جواز هذا وهذا هذه من السنة التقريرية أو الإقرارية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصيام لغة معروف وهو الإمساك فالإمساك عن أي شيء صيام ولذلك قال تعالى حاكيا عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فإمساكها عن الكلام هذا صوم وكما قال الشاعر خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعج اللجم، فهذا أيضا خير صيام وأخرى غير صائمة يعني خيل متحركة وخيل ممسكة عن الحركة فإمساكها عن الحركة سماه صياما والصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات ومنها الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال أحللت الحلال تأتي على معنيين المعنى الأول أي فعلت الحلال معتقدا حله فعلت الحلال معتقدا فعله فعلى هذا القول يكون قوله أحللت يشتمل على معنىين الأول وهو الاعتقاد أن هذا الأمر حلال الأمر الثاني هو العمل به إذن أحللت الحلال اعتقدت حله وعملت به هذا هو المعنى الأول ولكن بعض أهل العلم يستشكل على هذا المعنى فيقول يعني هل إذا فعل الحلال أو اعتقد فعل الحلال هل يجب عليه أن يفعله نقول لا لا يجب لأنه حلال يعني مباح فكيف نوجب عليه أن يفعله أو نقول أحللت يبقى ينبغي أن يعتقد وأن يفعل لماذا نقول ينبغي أن يفعل فإن اعتقد حله فقد, اعتق فقد أحله أو فعله دون أن يعتقد فقد أحله لأن بعض الناس قد لا يخطر ببال أن هذا الأمر حلال طالما أن الشرع لم ينهى عنه يعني مثلا أنت تستعمل الجوال تليفون هل إذا تكلمت فيه اعتقدت حله حد يغطر بباله قالوا فهذا لا يخطر بباله إنما إذا اعتقد الحل وفعله معتقدا أن الله أحله ولذلك هو يفعله فإذا هو يؤجر عليه يؤجر بهذا المعنى أما إذا فعله فلا يشترط وعلى ذلك يكون المعنى الثاني وأحللت الحلال أي اعتقدت حله لأنني لا ينبغي علي إذا اعتقدت حل أشياء أنا أفعلها يبقى القول الأول يقول أحللت الحلال أنه يعتقد ويفعل واعترض عليه بأنه إذا اعتقد يعني لا يلزمه أن يفعل فلما تقول أحللت بمعنى يلتزم بفعله والقول الثاني عند بعض أهل العلم أنه يقول يكفي فيه الاعتقاد أنه حلال ولا يلزمه أن يفعل هذه الأشياء يقول إذا اعتقد الإنسان أن السفر إلى القاهرة حلال هل يلزمه أن يسافر حتى يكون قد أحل الحلال لا, لا يلزمه فإذا أحل الحلال يعني اعتقد حله فالتكليف أنه يعتقد الحل لا أن يفعله معتقدا أن هذا الأمر حلالا قال وحرمت الحرام أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلالة وحرمت الحرام حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه وقلنا اجتناب الحرام إذا اعتقد أنه حرام فاجتنبه هل يؤجر ولا لا الموافق على يؤجر يرفع يده طب واللي مش موافق على يؤجر يرفع يده وهناك من لم يرفع لا هنا ولا هنا <تصفيق> لا أدري طبعا. ابن عمر يقول من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله قلنا أنه ينبغي أن يشترت أن يترك الحرام امتثالا فإن اعتقد أنه حرام وتركهم امتثالا أجر فإذا لم يعني يتركه امتثالا لا يؤجر وهذه مرة معنا قبل ذلك أنه ينبغي على من ترك الحرام أن يتركه امتثالا لله جل وعلا فإن تركهم امتثالا أجر لأن بعض الناس قد يترك الحرام ليس للامتثال بل لأن الحرام لم يخطر بباله إذن ما خطر بباله يوما أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يشاهد الأفلام المحرمة هذا ترك هذه الأمور هل تركها امتثالا إذا تركها امتثالا يؤجر إذا لم يترك امتثالا فإنه لا يؤجر عليها بل لابد من الامتثال إذن أن يترك الحرام معتقدا تحريمه معتقدا تحريمه امتثالا هذا يؤجر عليه بمعنى أنه سمع وقع نعم تفضل يعني تركه خوفا من الضرر الطبي أنا أنا شخص سجير لأنها مضرة بالصحة هل هذا يجر إذا كان معتقدا أن الصحة هبة من الله وأنه ينبغي عليها أن يحافظ على بدنه ببداء ممتثل والمعنى هذا خطر بهذا الكيفية إنما لو صحته لأنه يريد أن يعيش سعيدا وكذا فهذا أيضا لا يؤجر لأنه لم يمتثل ترك الحرام الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه يعني احنا قلنا وحرمت الحرام اي معتقدا تحريمه واجتنبه لذلك وقلنا ان انه اذا كان ممتثلا اجر انه قال وسق لم يقيد الحرام بكونه معتقدا التحريم يعني قال وحرمت الحرام اجتنبته لماذا لم يقل معتقدا تحريمه نقول أن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام لكن إذا اعتقد أنه حرام وتركه امتثالا أجر على ذلك فضل ما زي ما المثال الأخ قاله ممكن يترك هذه الأمور لكي لا يضر ببدنه لأنها عيب صحيح كثير من الأمور نقول عليها عيب ويعني ما ينبغي أن يفعلها الإنسان وهي ليست بحرام أو أنها حرام ونقول من باب العيب يتركها لا من باب الامتثال لله عز وجل قال أدخل الجنة يعني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أما الجنة فهي دور المتقين كما وصفها الله جل وعلا وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها ولذلك قال تعالى فيها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي أنك إذا دخلت الجنة فإن عينك تقر بما فيها فتسعد وتكون في سرور وحبور بهذه الأشياء والجنة هي اسم لكل نعيم يحصله المرء في الآخرة ولذلك من قال إني لا أعبدك طبعا في جنتك ولا خوفا من نارك فهذا القول كما مر معنا أنه زندقه ولا يجوز أن يقوله أحد من أهل السنة لأن المرء يعبد الله طبعا في جنته وخوفا من النار والجنة كما قلت أنها اسم لكل ما يتنعم به المرء في الآخرة، فمما يتنعم به يتنعم بما في الجنة من أشجار وطعام وطير وأنهار وغلمان كأنهن لؤلؤ منثور، وأن يتزوج من الحور العين وغيرها من الأمور، ومنها أيضا أن يرى الله جل وعلا وأن ينظر إلى وجه الكريم. كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلما نظرت إلى الله جل وعلا نظرت نظرت هذه الوجوه حسنت وصارت وجوها ناعمة كما وصفها الله جل وعلا وجوه يومئذ ناعمة فهذه الوجوه تنعمت برؤية الله جل وعلا أسأل الله لي ولكم وللمؤمنين أن نراه سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله تعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ونستفيد منها من هذا الجزء من الحديث أن الجنة حق وأنها موجودة الآن وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه ذكر خمسا فذكر منها وأن الجنة حق والنار, والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال أدخل الجنة قال نعم نعم يقولون أنه حرف جواب لإثبات المسؤول عنه يقولون أنه حرف جواب لإثبات المسؤول عنه تقول هل تزورنا غدا تقول نعم يبقى نعم يعني سأزورك هل ضربت فلانا نعم أي ضربت فيقولون أنه حرف جواب لإثبات المسؤول عنه وهذا معناه أن المرأة إذا سئل فقال نعم هذا دلالة على أنه يثبت ما ذكر في السؤال ونستفيد هنا من ناحية الفقه أن الرجل إذا قيل له هل طلقت امرأتك فقال نعم أنها طالق لأنه يثبت ما سئل عنه صحيح ولا لا هل حلفت على ألا تفعل هذا الأمر إذا قال نعم يبقى حلف يبقى لا يجوز له أن يحنث في يمينه قال أأدخل الجنة قال نعم يبقى هذه الأمور صاحبها يستوجب الجنة ولكن انتبهوا يدخل الجنة نعم ولكن مع وجود باقي الشروط وانتفاء الموانع نقولها ثاني قال أدخل الجنة قال نعم يعني نعم تدخل الجنة ولكن اكتب عندك ولكن مع وجود باقي الشروط وانتفاء الموانع وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يعني دخل الجنة يعني دخل الجنة يوما من الأيام وإن كان قد يعذب قبلها لأنه لا بد من وجود شروط أخرى وانتفاء موانع حتى يدخل وهذا الدخول دخول الجنة ينقسم إلى قسمين أول دخول أولي ودخول مآلي دخول أولي يعني من أول وهلة ودخول مآلي يعني يدخل بعد ذلك وإن كان قبلها قد يعذب الدخول الأولي أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب يدخل مباشرة وقد يكون عنده من الذنوب ما يستوجب دخوله النار ولكن الله عز وجل قد غفر له أو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو شفعت له الملائكة أو كفر عنه في قبره المهم أنه يدخل الجنة من أول وهله بلا حساب بلا حساب ما هو ده الدخول المآلي أنه قال لا إله إلا الله قبل أن يموت فإذا هذا سيدخل الجنة ولكن عليه حقوق للأدمين وعنده أشياء أخرى من الكبائر وغيرها قد يحاسبه الله جل وعلا عليها ويعذب بها ثم يكون مآله إلى الجنة وإلا فنحن نعلم كما في أحد الشفاعة أن في, في, في النار يعذب من كان يصلي صحيح فيذهبون فيخرجون كل من يعرفونهم بأنهم لم تحترق مواضع السجود منهم فيبدل كانوا من المصلين ومن الصائمين ومن قد يكون قد حجوا وقد صام وقد زكوا ومع ذلك عندهم من الكبائر ما أن يدخلوا النار فيدخلوها ثم يخرجون منها بعد ذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا حديث عبادة من والجنة حق ونرى حق أدخله الله الجنة على ما كان من من العمل يعني حتى مع أي عمل عمله سيدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا يعني أهل التوحيد منهم من يعذب ثم يكون مآل إلى الجنة وكذلك أيضا الأحاديث التي تأتي بالوعيد يعني مثلا لا يدخل الجنة نمام يبقى لا يدخل الجنة نمام ما ما معناها هو النمام كافر لا يبقى هنا معنى الكلام إما أنه لن يدخل الجنة التي لم تعد لمن نم التي أعدت لمن لم ينم وإما أنه يدخل الجنة ولكن بعد ذلك بعد ذلك طب الأحاديث التي فيها دخول النار ما يعني أحاديث الوعيد كيف نمشيها نمشيها أيضا أن دخول النار قد يكون وقتيا وقد يكون مؤبدا المؤبد للكفر لمن حق عليهم الكتاب طب المؤقت يكون لأهل الإيمان الذين يخرجون منها يوما من الضغط لابد أن تفهم أحاديث الوعد والوعيد بهذه الكيفية يعني من صلى البردين في جماعة دخل الجنة البردين الفجر والعصر من صلىهما في جماعة دخل الجنة نقول ولكن مع وجود باقي الشروط وانتفاق الموانع لابد من وجود هذه الأمور حتى يدخل الجنة من أول واهل ابتداء إنما من صلىهما ومات سيدخل الجنة ولو حتى كان مآلا وضحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هل من وقف بعرفة قد أتى بالحج يعني لم يطوف طرف الإفاضة ولم يحرم ولم يفعل مثل هذه الأمور يبقى أركان الحج باقي الأركان يبقى هل هو هنا حج لم يحج الحج عرفة يعني من أشد أركان الحج عرفة مع باقي الأركان الأخرى نعم الايه قال ادخل الجنة قال نعم ب كده من فعل ذلك مع وجود باقي الشروط وانتفاء الموانع اما ان يدخل الجنة من اول وهله واما ان يكون هناك مانع يمنعه من دخولها من اول وهله كان يكون صاحب كبائر فان فعل ذلك سيدخل الجنه وان كان مآلا ها هو يعني قال نعم من اول وهله قال نعم من بغير حساب ولا سابقه عذاب يا اخواني انا مقصدي ان الحديث يفهم مع باقي الاحاديث التي وردت في السياق وده معنى الشرح بتاعنا يعني الحديث ده لا يعني أبتره وأفهمه يعني من كان آخر كلامه من الدنيا لا إلا دخل الجنة و... وقد أكل مالك وقال لا إلا الله بل ما يموت لا تستوفي حقك منه يبقى هو في الجنة وخلاصه وكده ختم له أبدا الشهيد أين هو في الجنة ده اسمه شهيد يعني من معاني أنه يشاهد نعيمه في الجنة أو أنه شاهد لله عز وجل بدمه ومع ذلك هذا الشاهد إن كان عليه دين ها يحول بينه وبين دخولها صحيح ولا لا يبقى إذن هذا قد يكون مانعا يدخله يعني هنا هذا الصحابي قال النبي سآدخل الجنة وهو عليه دين لواحد يدخل الجنة على طول كده ابتداء من أول وهلة هل يجب أن الدين بتاعه هي الحديث يظن أنه ضعيف يعني على ما أذكر أنه ضعيف قال أدخل الجنة يبقى هذا الرجل أتى ليس النبي عليه عند دخول الجنة يبقى يقول اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك أو يقول أن الذي يعبد الله للدخول الجنة هذه عبادة التجار وما تنبغي والأولياء حالهم أولى نقول هذا الحديث أيضا يرد عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصحابي فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ والدندنة هي أن يسمع الرجل نغمة ولا يفهم الكلام يعني سامع أن هناك كلام يقال ولكن لا يفهمه فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال أن يسلم حولها ندند هذا المقصود وإلا هؤلاء يعني يعني جاهلة ولعوذ واضح الحديث ده سؤال في الامتحان مهم يعني قد يأتي وقد لا يأتي مع باقي الشروط أنت في المواناة بس من المواضع التي ينبغي الحرص على فهمها جدا يعني وهي مسألة أدخل الجنة هل هي على أنه ضمان لهذا الرجل بدخول الجنة ابتداءاً ولا لا فإذا أتاك ففصل هذا التفصيل الذي ذكرناه الحديث الذي بعد ذلك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تم الآن او تملا ما بين السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها رواه مسلم الصحابي راوي الحديث هو ابو مالك ولقبه الاشعري وهذا الاسم الذي ذكره النووي الحارث بن عاصم لا يصح من أسمائه حتى مع اختلاف أصحاب الطراجم في اسمه فقالوا أنه الحارث بن الحارث وقال عبيد الله وقيل عمر، وقيل كعب بن عاصم وقيل كعب بن كعب، وقيل عمر بن الحارث بن عنه ولم يقل أحد أنه الحارث بن عاصم حتى النووي في شرح لمسلم لم يقل أنه الحارث بن عاصم إنما قال قيل أنه كعب كعب ابن عاصم المهم أن أبو مالك أن أبو مالك الأشعري هو راوي الحديث الذي معنا توفي رضي الله عنه في خلافة عمر قيل أنه أصابه طاعون الشام الذي يسمى عمواس وطاعون الشام هذا كل عبد الله بن غنم طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد يعني أصابهم الطاعون في يوم واحد وكان معهم رابعهم الوشر حبيل ابن حسنه رضي الله عنهم أجمعين الطاعون كان في سنة ثماني عشر, عشر من الهجرة إذا إذا يعني لا نبعد النجع إذا قلنا أنه مات في سنة ثماني عشر من الهجرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان الطهور يقصد به احد معنيين المعنى الاول الطهور بمعنى التخليه من الشرك والمعاصي ونحوها شطر الايمان اي نصف الايمان لان الايمان تخليه وتحليه إزالة للشرك والمعاصي وادرانها وكذلك تحلية بالعمل الصالح. فالنبوة لم يقول الطهور شطر الإيمان يعني التخليه وإزالة الكفر والمعاصي وغيرها شطر الإيمان. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة. ويكون الصلاة وهذا قد ورد. في يعني في آيات تدل على تسمية الصلاة بالإيمان كما في قول تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فيكون الطهور شطر الإيمان أي فعلكم للطهارة قبل الصلاة شطر شطر الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا إلا بها الطهور للصلاة شطر الإيمان لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور لكن المعنى الأول أحسن وأعم أنه التخلية من الشرك ومن المعاصي من توابع الشرك كالمعاصي كالغل والحسد وغيرها فالإنسان يحتاج إلى طهارة الباطن من هذه الأمور واضح أول شطر في الحديث الطهور شطر الإيمان قال والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله هي الثناء على الله جل وعلا والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم ويقولون انه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم الحمد لله والالف واللام في الحمد قيل انها للاستغراق انها جنسية يعني كل الحمد لله تبارك وتعالى وكلمة لله فيها اللام التي تدل على الاستحقاق فالذي يستحق الحمد على الكمال مع المحبة والتعظيم له إنه هو الله جل وعلا فيبال القول الأول أن الألف واللام في الحمد للإيه؟ استغراق والألف التي للاستغراق علامتها أنها إذا وضع مكانها كل صار المعنى سليما يعني أما أقول الحمد لله لو أني قلت كل الحمد لله صحيح ولا لا؟ إبقى إذن كل الحمد لله وإذا قلنا بهذا الكلام إبقى لا يجوز لأحد أن يحمد أحدا يعني هل يجوز لأن أحمدك وأنت طالب علم أقول أحمد لك سعيك على هذا القول أن الاستغراق لا يجوز والقول الثاني أن الألف واللام للعهد ومعناها الحمد الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله يبين الحمد الناقص الذي هو دون الحمد الكامل يجوز لغير الله للا يجوز لغير الله تبارك وتعالى والدليل على ذلك مراوه البخاري ومسلم في حديث الإفك الطويل أن عائشة لما قيل لها إحمدي رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ونبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولم ينكر عليهم هذا القول إحمدي رسول الله فدل على أنه يجوز أن يحمد غير الله وما ورد من الآثار أن الحمد كله لله ففيه ضعف ولا يثبت فيه شيء عن نبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة دي ولا لا يعني هل يجوز الآن أن أقول لك أحمد سعيك على القول الثاني من اللي قلته أنا هضرب بينه على القول بأن الألف واللم للعهد يجوز إذا قلنا أن لها الاستغراق لا يجوز وقلنا أن القول الثاني أوجه لأنه اعتمد على الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أنتوا تسألوني ولو الدرس ما كملش أقول درس تابع موافئين ما معتش حاجة على آخر السنة وعايزين نسرة يعني أنا الشرح فيه أكتر من كده بكتير يعني ما أنا أحب أن يرجع إلي بالتفصيل هيجد الكلام لأنما أنا بأتي على الفوائد المهمة الآن يعني المهم من الحديث فقط اللي يتضح به الحديث في ذهنك لفهمه وتدبره والعمل به هذا المقصد الآن من هذا الكلام يبقى قال والحمد لله تملا الميزان الميزان وورد في آية في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين هل هو ميزان ولا موازين الله عز وجل يقول ونضع الموازين وهنا أن صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان ميزان ولا موازين أظن أنكم مخستموا في العقيدة ولا لسه ما صلتوش هو ميزان واحد ولكن بتعدد الوزن فصار موازين بحسب كل شخص في نفسه فكلمة الحمد لله أن تسني على الله جل وعلا وأن تحمده معظمًا محبًا على صفاته الكاملة أولاً التي لنقص فيها بوجي من الوجوه. الله. اشهد ان محمد الرسول الله على حي على الصلاه, حي على الصلاة حي على السلام حي على السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه يسلم والحمد لله تملأ الميزان فمن أراد أن يملأ ميزانه فليحمد الله جل وعلا يحمده على نعمه المترادفة عليه ليل نهار قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالإنسان لا يجد مكافأة على هذه النعم وكذلك يحمده أيضا على صفاته الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله عز وجل يحمد على نعمه ويحمد على صفاته الذاتية التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض أما سبحان الله فمعناها أنزه الله جل الله جل وعلا عن كل عيب ونقص فينزه فينزه الله جل وعلا عن صفات النقص لانه له الاسماء له الاسماء الحسنى قال تعالى ولله الاسماء الحسنى والحسنى يعني البالغه من الحسن غايته وهي حسنى لأنها تشتمل على صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه بل هي كلها صفات كاملة كذلك ينزه الله جل وعلا عن النقص في كماله فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فينزه كماله في الخلق هنا عن أن يشوبه شائبة وهو اللغوب التعب تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى أيضا ينزه عن مماثلة المخلوق كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى إذا سبحان الله يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص والحمد لله الثناء على المحمود بالمحبة مع المحبة والتعظيم بالمحبة والتعظيم له. قال تم ما بين تملأ أو تم ما بين السماء والأرض. يعني إذا قلت سبحان الله مستحضرا هذه المعاني التي قلناها والحمد لله فإنها تيني الكلمتين تم ما بين السماء والأرض ولم يقل تم ما بينك وبين السماء إنما تم لآن ما بين السماء والأرض في أي مكان، وهذا لعظمها، لأنها في حقيقة الأمر اشتملت على كل التوحيد، فسبحان الله والحمد لله اشتملت على كل التوحيد: توحيد الله وتنزيهه والثناء عليه في صفات الكمل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وفي حكمه الشرعي وفي حكمه الكوني القدري. حينما تقول سبحان الله ينزهه في كلها في كل هذا وإذا قلت الحمد لله فإني أثبت له الكمال في كل هذا فكأنها اشتملت على كل التوحيد ولذلك تثقل في الميزان وكذلك أيضا تملأ ما بين السماء والأرض ولذلك أن يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلة لأنها اجتملت على هذه المعاني التي ذكرناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور أي صلاة الفريضة والنافلة فهي نور نور في ماذا نور في قلب العبد وفي وجهه وفي قبره وفي حشره فالحديث مطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور يبقى نور معه في كل شيء ومن خصائص هذا النور انه يفرق لك بين الحق والباطل ولذلك المسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه فيتضح له الامر الحق والباطل فيرى الحق حقا ويرزق اتباعه ويرى الباطل باطلا ويرزق اجتنابه ولا شك ان هذا يعني شيء عظيم اذ كان المسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة والصلاة نور قال والصدقة برهان برهان يعني دليل واضح صاطع على صدق من تصدق لأن المال محبوب إلى النفس ولذلك أنت ترى أن الله جل وعلا لم يترك قسمة المال للإنسان في المواريث إنما تولى الله جل وعلا قسمة المال في هذا الموضع لماذا لأن الإنسان جبل على حب المال وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير يعني حب المال لشديد فإذا تصدق دل ذلك على أن محبوب الله وهو الصدق أحب إليه من المال الذي قد طبع على حبه فهذا برهان ودليل على إيمانه ولذلك العلماء يذكرون باب الصدقة في كتاب الجهاد يقولون باب الصدقة لماذا يذكرونها لأنهم يقولون الصدقة تقوّل القلب وإذا قوي على بذل ديناره قوي على بذل نفسه ومن بخل في بذل ديناره كان ببذل نفسه أبخل تخال واحد تقول له عندنا ترميمات في المسجد ونريد منك صدقة وأنت ثري يقول والله الشواغل الحاجة وسمحني ما و... هل هذا إذا قل له الجهاد في سبيل الله وأخرج فقاتل بنفسك يخرج أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الاستعاذة بين الجبن والبخل قال أعوذ بك من الج بك من الجبن والبخل لماذا جمع بينهما لهذا المعنى لأن كلاهما بخل فهذا يبخل بماله والآخر يبخل بنفسه قال والصبر ضياء والصبر أي حبس النفس عما يجب الصبر عنه عليه والصبر كما تعلمون ينقسم إلى صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة أيها أعلى درجة نقول من ناحية الأصل أن الصبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر أعلى أجرا يعني إن صبر على الطاعة كان أعلى هذا من ناحية الصبر في ذاته في ذاته أما الصبر من ناحية كل إنسان فيختلف فإن الإنسان قد يصبر عن المعصية ويكون أجره أعلى من الصبر على الطاعة كيف هذا إذا صبر عن امرأة جميلة فاتنة هؤيئت كل الأسباب للارتكاب المحرم معها وهي الداعية كما حدث مع يوسف عليه السلام غلقت الأبواب وقالت هيا لك هيات لك نفسي وهي بعيدة عن الأنظار وكذا فالأوضاع هنا مهيأة ويوسف شاب وغريب وهي سيدته وصاحبة الولاية عليه كل هذه الأمور تجعل الصبر عن المعصية هنا أعلى أجرا من أن يصبر عن أن يصلي ركعتين صحيح ولا لا إذا الصبر في ذاته أعلاه أجرا الصبر على الطاعة ولكن قد يحوط بالأمر قراء تجعل الصبر عن المعصية في حق هذا الشخص أعلى أجرا من الصبر عن طاعة الله جل وعلا نعم يقول والصبر ضياء طبعا قال الصلاة نور والصدق برهان والصبر ضياء الصلاة نور النور ضوء لا حرارة فيه والصدق برهان قلنا برهان يعني دليل وبعض العلم يفسرها بأنها نور له شعاع أيضا ولكن ليس فيه حرارة أقوى والصبر ضياء نور فيه حرارة ولذلك قال تعالى وجعل جعل الشمس ضياء والقمر نورا فالنور تستطيع أن تنظر إليه صحيح تبوى الضياء فيه حرارة لا تستطيع أن تنظر إليه لأن الصبر يحتاج إلى كلفة ومجاهدة ومشقة نعم طبعا الحديث أن الصوم نصف الصبر هذا لا يصح عند أهل العلم ولذلك بعض أهل العلم يقولون أن الله جل وعلا وصف القرآن بالنور ووصف التوراة بالضياء لأنها كان فيها من الأشياء الثقيلة فيها بعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل فقالت على قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في التوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين قال والقرآن حجة لك أو عليك هذا كتاب إما لك وإما عليك متى يكون لك إذا كنت تابعا له قال كما في قوله تعالى يتلونه حق تلواتي قال ابن عباس أن يتبعون حق اتباعك ومتى يكون عليك إذا ابتعدت عنه وخالفته فيكون بذلك حجة عليك قال كل الناس يغدو يغدو يعني يذهب في وقت الْغَدَاءِ في وقت الصباح فبائع نفسه إذن كل الناس يغدو ويبيع هذا معنى كلام أنك لا شك أنك بائع وتبيع نفسك وكل يوم الناس كلهم يغدون ويبيعون ولكن ينقسمون حال البيع فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها فهذا البائع إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها أي يهلكها متى يعتقها إذا كان تابعا للقرآن الذي هو حجة له ومتى يوبقها إذا خالف القرآن فيتكون بذلك حجة عليه قول قولي هذا واستغفر الله دي ولكم